واتخذوا من دُونِهِ آلِهَةً لا يخلقون شَيْئًا وَهُمْ يخلقون وَلَا يملكون لِأَنفُسِهِم ضَرًّا ولا, ولا, وَلَا نفعا وَلَا يملكون موتا وَلَا وَلَا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الأولين اكتتبها فهي لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفور رحيم. وقالوا ما لهذا أذر رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لا أزل إليه ملك فيكون معه نذيراً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 ويضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من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 الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جزاء أولئك أمهم ضل السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتهم وأبائهم ولكن ما تعتهم وأبائهم ذكر وكانوا قوما ضرار. لقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصراب ومن يظلم منكم ذقه عذاب كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا الطعام في فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقوا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملق يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 لما أولئك شر مكنا وأضل سبيلا.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 وعاتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرسي وقرونا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 لا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كذل يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها.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 ولكن افضل ان وَلَوْ شِئْنَا افضل فِي كُلِّ قَرْيَةٍ افضل فَلَا يكون الْكَافِرِينَ افضل بِهِ يكون هناك وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ هناك هَذَا عَذْبٌ فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا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 والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقروا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما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 يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله ومروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قوة أعيون وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما أصابوا ويلقون فيها تحية وسلاما.